قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّورَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ولا يزيدنك كثيرا ممن ما انزل اليك من ربك طغيا و كفرا فلا تاس على القوم الكافرين